Aguhul bilaah min al shaitan al rajim. Walladu khanqun al insan min sar salim min hamim masnoon. Wal jannah khanqunam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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس سما لك أن لا تكون مع الساجدين. قال لم أكن أسجد لبشر خلقتهم من صرصال من صرصال من حميم مسنون. قال فخرج منها فإنك رجيم.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 عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبوان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 وانزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم من بمخرجين نبي عبادين أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي وأن عذابي هو العذاب الأليم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع. TVQuran.com